والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره والقناطير المقنطرة من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرز ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 ومن يكفر بِآيَاتِ الله فَإِنَّ الله سريع الحساب فَإِنْ حاجوك فقل أَسْلَمْتُ وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أُوتُوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟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 ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إِلَّا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وَإِلَى الله المصير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 فلما وضعتها قالت رَبِّ إِنِّي وضعتها أنثى والله أَعْلَمُ بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وَإِنِّي سميتها مريم وَإِنِّي أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 أَنِّي أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بِإِذْنِ الله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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا, فقل تعالوا ندعو أبناءنا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّتَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ نِمَّتَكْفَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَ الحق الحق وأنتم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واقفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحو فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.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 ها انتم اولائ تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عض عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور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 فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عليهم آيَاتِهِ ويزكيهم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 وَإِنَّ من أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ